بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون آذى شيء عجيب اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابا ذَلِكَ رَجٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تُنْقِضُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي 114. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج 115. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج به تبصرة وذكر لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ما مبارك فأبطن به جنات وحب الحصيد نخل باسقاتا لها طن نظير رزق للعباد واحيينا به بلده ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب 115. وفرعون وإخوان نوط 116. وأصحاب الأيكة وقوم تبع 117. كل كذب الرؤسل فحق وعيد 118. بالخلق الأول بل في لبس من خلق جديد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 112. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد 113. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد 111. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غقاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد 113. ألقيا في جهنم كل عنيد 115. مناع للخير معتد مريب 116. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد 117. قال قرينه ربنا ما أصغيته ولكن كان في ضلال بعيد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 112. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفير 114. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب 115. ادخلوها بسلام ذلك يوم 110. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد 111. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص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 126. ذلك يوم الخروج 127. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير 128. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا بِمَا 129. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم